124. وإنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر 125. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر 126. إن إلينا ثم إن علينا حسابهم